بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفاه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْأَلُهُ وَهُوَ يَخْشَى فَانْتَهِ عَنْهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ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 وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة اخي وامه وابي وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم الى شأن يغني وجوه يوم الى مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يوم عليها